فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالت عائشة رضي الله عنها جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل وقد ذكرنا أن المرأة الأولى وصفت زوجها بضرب وصفت زوجها بضرب المثل له ولم تصف زوجها بكلام واضح مباشر وذكرنا أن الأمثال من أبلغ صور البيان ولهذا ذكرها الله عز وجل في كتابه وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب المثل في بيان شرعه الذي أرسل به إلى الناس وسوف أذكر اليوم مثلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولعل له تعلقا بما نحن فيه من صدد الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة أو قال كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة فهذا المثل بليغ فيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه للناس وهذا الكلام قصد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان حقيقة الابتلاء الذي يكون في الحياة الدنيا واختلاف الناس ما بين مؤمنين ومنافقين فيما يتعلق بهذا الباب وساقه تسلية للمؤمنين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين كالخامة من الزرع الخامة هي الرطب من النبات في أول حاله والزرع المقصود به كل زرع هين اللين كالقمح السنابل وكالبرسيم ونحو هذا من الأعواد الضعيفة مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة أي تميلها الريح مرة وتعدلها الريح مرة يقول المؤمن بالنسبة للبلاء ضعيف والبلاء عليه كثير فهو كالريح البلاء يأتيه من جانب ثم يتلافاه بلاء آخر من جانب آخر فلا يزال حال المؤمن في الدنيا بين بلاء وبلاء حتى يرد على ربه وأما المنافق أو الفاجر فقلما ما يصيبه البلاء أو يؤثر فيه كالأرزة الشجر الصماء الكبير شجر الصنوبر فهذا كبير لا تزال أي لا تزال قائمة على سوقها حتى يكون انجعافها مرة واحدة أي حتى تقتلع من الأرض مرة واحدة وفي هذا المثل وجوه من البيان منها بيان كثرة البلاء الذي يصيب المؤمن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تفيئها الريح مرة وتعدلها فلا يزال المؤمن هكذا يخرج من بلاء إلى بلاء والابتلاءات أيها الإخوة من نعم الله عز وجل على العبد أصل البلاء نعمة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاهوا وفي رواية إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وفي رواية ومن جزع فله الجزع فأصلوا لابتلاء من محبة الله للعبد فالله لا يبتلي إلا أحب الناس إليه ولهذا يعظم الابتلاء والبلاء للصالحين الأنبياء فالأمثل فالأمثل كما في صحيح ابن حبان من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا زيد في بلاء. فهذا الكلام أيها الإخوة كلام بليغ ولكن قلما يلتفت الناس إلى ما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه فأنت ترى المرأة إذا تزوجت ثم رزقت بحمات غير صالحة مثلا أو رزقت مثلا بأحماء بأخ الزوج وأخت الزوج وأبي الزوج وعم الزوج فكلما كانوا أصحاب شر معها كلما تنكد عيشها وتظن أنها يعني أخطأت في هذا الزواج وأنه ليس لها حظ وتحصد أختا لها لم ترزق بمثل ما رزقت بها ويعكسون الآيات يعني لو رزقت بكنة طيبة زاد خلق ونحو هذا فتجعل هذا علامة على دينها وأنها لو رزقت بخلاف هذا هذا علامة على ضعف الدين وهذا خطأ فالبلاء هو كل ما يصيب الإنسان فهو أعم من أن يكون مرضا كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المؤمنة من نصب ولا وصب النصب هو التعب والوصب الأمراض من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم فالأذى هو ما يصيب المؤمنة من أذى الناس له فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل البلاء هو المرض كل هذا بلاء إذا أغضبها زوجها أم زوجها أخت زوجها فحزنت فالهم والحزن والغم من ابتلاءات الله للعبد التي يكفر بها من خطاياه فإذا كانت المرأة ذات دين صلب متين رزقت ببلاء شديد فقد يكون البلاء مرضاً وقد يكون البلاء أذى الناس لها فالمفروض أن تفرح البنت إذا وجدت في هذه البيئة لسببين السبب الأول أنه تزكية لها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبتل المرء على حسب دينه والثاني أن في هذا تكفيرا للخطايا ولهذا كان الصحابة يقولون ورؤية هذا مرفوعا إلى النبي ولا يصح كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالعطاء كان السلف يفرحون بالابتلاءات أكثر مما نفرح نحن بالعطاءات لماذا؟ لأن البلاء كفار والمرء إنما يحاسب يوم القيامة ويدخل النار على معاصيه فالله عز وجل من رحمته جعل ما لا عمل للعبد فيه كفارا لأن الدرجة التي يبلغها العبد في الجنة إنما تكون لعمل صالح يعمله للأعمال الاختيارية أما الأمراض والابتلاءات وأذى الناس فليس اختيارية ولا دخل للعبد فيه فمن رحمة الله بنا أنه جعله كفارا لا يرفع درجة لأنه لا عمل لك فيه لكن يكفر من الخطايا التي عندك ولهذا كان الصحابة يفرحون به جدا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي عبد الرحمن النساء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الأمراض التي تصيبنا؟ ماذا لنا بها فقال عليه الصلاة والسلام كفارات قال أبو سعيد فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت يعني لو كان المرض يسير مثلا زيل في الونزة وحرارة يسير مرتفعة والقرح التي تظهر في الفم واللسان ولو يسير فقال عليه الصلاة والسلام شوكة فما فوقها أي فما فوقها في الصغر قال أبو سعيد فقال أبي بن كعب اللهم ودع ألا يفارقه الوعك حتى يموت غير أنه لا يمنعه من حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماع قال أبو سعيد فكان لا يمس جلده رجل إلا وجد حرها حر الوعك حتى فارق الدنيا وفي هذا الحديث فوائد جليلة منها أن المرض كفارة لخطايا بني آدم ومنها أن المعاصي لا ينفك منها أحد فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن المرض كفارة دعا أبي أن يلازمه المرض وهذا يدل على أن الذنوب لا يسلم منها لا شريف ولا وضيع لا نبي ولا صحابي ولا ولي قال الله عز وجل لنبيه استغفر لذنبك وللمؤمنين فهبي بن كعب يدل بهذا وبإقرار النبي له أنه لا ينفق عن المعاصر وأن الصحابة يعصون والتابعون يعصون فمن كان بعدهم ومن كان قبلهم فلا ينفك عن المعصية أحد ولا يخرج أحد من الدنيا بغير ذنب يقارف لكن السعيد من رقع الذنب بتوبة واستغفر ربه وأناب ومنها فضل أبين فانه لم يستكبر ولم يعظم نفسه بل تواضع ونسب نفسه إلى المعاصي ولم ينسب نفسه إلى الطاعات ثم من فضل أبي بن كعب أنه صبر على المرض طوال عمره الوعك الحمى صارت ملازمة له حتى الموت أبي بن كعب فالابتلاءات أيها الإخوة تصيب المرأة على حسب دينه وهذا عكس ما يتصوره الناس يعني المرأة التي تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا شك أنها لا تحمد سيرة زوجها فهذا نوع من الابتلاءات فلو صبرت عليه لكان خيرا لها فإذا أصابها هم أو حزن أو غم لسوء عشرة هذا الزوج كان كفارة لها إذا صبرت وكان هذا الزواج خيرا لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة فربما كانت للمرأة منزلة عند الله عز وجل لا تبلغها بعمل فابتلاها بزوج ابتلاها بكنة بأحماء ابتلاها بعيشة فقيرة فهذا كله ابتلاءات يبتل الله العبادة بها فعلى العبد ألا يجزع من البلاء ويعلم أنه لو كان مؤمنا فلا ينفك عن البلاء أبدا بل هو كالزرع مع الريح يخرج من بلاء إلى بلاء من مصب إلى مرض إلى هم إلى غم إلى أذى الناس له لا ينفك مؤمن على البلاء أبدا حتى في صنن النسائي الكبرى أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال يا رسول الله وما أم ملدم؟ أم ملدم هي الحمى كنية الحمى فقال له حر يكون بين الجل واللح قال ما وجدت هذا قط؟ قال فهل صدعت؟ قال وما الصداع يا رسول الله قال عرق يضرب في الرأس قال ما وجدت هذا قط فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فلا ينجو من البلاء مؤمن إنما ينجو من البلاء المنافقون أما أهل الإيمان فمن رحمة الله عز وجل أنه يسوقهم بالأمراض والأوجاع والهموم والغموم والأحزان حتى يطهرهم من خطاياهم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يصرع عبد مسلم صرعة منظم الصرع أن يظل مرير عدة أيام بمرض شريط إلا بعثه الله منها طاهرا أي لا ذنب له فالابتلاءات التي تصيب الناس أيها الإخوة نحن نريد أن ننظر إليها على ضوء هذه النصوص يعني مثلا كم يصيب المرأة في العام من مرض البرد الإنفلوانز وكم مرة رأى العبد أن هذا المرض تكفيرا لخطاياه فسر به وسرور المرء بالمرض لا يعني أنه يعالجه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عباد الله تداووا ما خلق الله دان إلا خلق له دواء إنما معرفة العبد أن المرض كفار يرضيه به لا يسخط المرض ولا يجزع منه ولا يتأذى بل يكون مسرورا فهي لطف الله عز وجل ليخلص العبد مما يدخله النار وقد جاءت آثار كثيرة أيها الإخوة عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الأمراض حتى صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الحم حظ المؤمن من النار حتى كان مجاهد يفسر قوله تعالى إن منكم إلا واردها بالحم فيقول من أصيب بالحم فقد ورد على النار فتخيل هذه الأمراض حظ المؤمن من النار إذا أصيب المرء بالحم لا يعزب بالنار فهذا خير أم شر لا شك أن هذا من أعظم الخير الذي يصيب المسلمين وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوعك وعكا شديدا فقال له ابن مسعود إنك توعك كما يوعك رجلان منا وهذا لا يكون إلا لخير النبي عليه الصلاة والسلام على ربه لا لهوانه عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا رائعا ليبين لنا علاقة المؤمن بالبلاء وفي هذا المثل كما ذكرت صور من البيان منها أن المؤمنين ضعاف مستضعفون فهم كخامة الزرع بخلاف المنافق والفاجر أقوياء متكبرون وأهل الجنة هم هكذا ضعاف كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت الجنة النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فوصف النبي المنافق كأنه شجرة قوي متماسك ووصف المؤمن بخامة الزرع تحركها الريح وفي مسند الإمام أحمن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأهل الجنة الضعفاء المغلوبون وفي الصحيح ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر ومنها أيضا أن المؤمن جسمه كخامة الزرع وقلبه على خلاف هذا فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسلم بالنخلة في قوله أخبروني بشجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها ثم قال هي النخلة فكيف يستقيم أن يشبه مرة بخامة الزرع ومرة بالنخل أهل العلم يقولون شبه قلبه بالنخلة فالإيمان في قلبه ثابت كالجبال الرواسي لا تضره فتنة وهكذا ترى المؤمنين فقراء ضعاف لا يؤبه لهم لكن يثبتون في الفتن ثبوت الجبال الرواسي بل إن بعضهم من ثباغه يقتل على دينه ولا يرجع كما قتل أصحاب الأخدود ومعنى قول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود لا يقصد المعذبين بالنار للمؤمنين إنما معنى قتل أي لعنة وأصحاب الأخدود الكفار الذين أوقدوا النار فالله عز وجل من رحمته جعل قلب المؤمن كالجبال ثباتاً حتى لما جاء خباب بن الأرتي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أذى المشركين بيّن له أن السابقين من أهل الإيمان كانوا أثبت فقال إن الرجل ممن كان قبلكم كان يحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق راسه يشقه نصفين ما يرضه ذلك عن دينه فهذا لثبات قلبه أما بدن المؤمن معرض للأمراض معرض للضرب للحبس للسجن فبدنه معرض للبلاء لكن قلبه كالنخل لا يسقط ورقها بخلاف المنافق وصفه كالشجرة هذا جسده لكن قلبه خواء كما وصف الله عز وجل المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن يحسبون كل صيحة عليهم ظاهر الجسد قوي متماسق قوتوا جمالا وبسطة في الجسم وأوتوا فصاحة إذا سمعت كلام المنافق يكاد يخطف القلب أما قلبه ضعيف جبان يحسب كل صيحة عليه فالمؤمنون ضعاف الأجسام أقوياء القلوب وأما المنافقون أقوياء الجسد ضعاف القلوب يقولون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم لما نظروا إلى ثبات المؤمنين في بدر وإلى ما أصيبهم في قلوبهم من الهلع والجزع ومنها أيضا أن الخامة من الزر يطمع فيها كل أحد يأكل منه الإنسان والطير والحيوان بخلاف الشجر الكبير العالي على من يريده وهكذا المؤمنون غرباء في الحياة الدنيا يطمع فيهم كل أحد قل لما المؤمنين إلا غرباء يطمع فيهم كل الناس بخلاف أهل الترف والقوة والكبر فهم دائما أكابر البلد وأعيان البلد وقلما يصيبهم أذى بخلاف المؤمن فهو غريب في كل زمان يصيبه من أذى الناس ما يصيبه ومنها أن الخامة من الزرع ينتفع الناس بها في حياتها وبعد انقلاعها ثان إذا حصد الزرع القمح تبقى بعض السنابل في الأرض يأكل منها الطير والتقطها المساكين وإذا ترك بعض الزرع لم يقتلعه عاد مرة أخرى وهكذا المؤمن ينتفع به في حياته وينتفع به بعد موته بعلم علمه أو بصدقة جارية أو بولد صالح بخلاف المنافقين فهم إذا ماتوا انقلعوا وانقمعت آثارهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ومنها أن الخامة من الزرع ضعيفة بمفردها فإذا ضمت إليها مثها قويت وهذا مثل المؤمنين فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لما في قلوبهم من المودة والمحبة لكنه قال عن المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ولم يقل بعضهم أولياء بعض فليس بينهم حبل ود موصول لكن معنى من بعض أي من جنس بعض في الكفر والفسق والفجور والمعاصر أما المؤمن فهو لأخيه مؤازر له ومعين له يقوى به وبه يتقوى كما قال الله عز وجل مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الشط اللي هو صغار الزر كما ترى الزرع بجوارها سنبولة صغيرة ونبت صغير ابن الزرع الكبير أخرج شطأه فآزره أي فكان تآزر النبات الصغير بعضه على بعض فاستوى على سوقه فكان قويا فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه بخلاف المنافقين والفاجرين ومنها أيضا وهو من ظلها كثرة نفع المؤمن بخلاف الشجر الكبير فقلما ينتفع به إلا القريب منه أما الزر ينتفع بثمره وينتفع به إذا حصب وينتفع به الناس طوال زرعه وقبله وبعده فهكذا المؤمن كثير الخير قليل الشر بخلاف المنافقين فإنهم كثير الشر قليل الخير فهذا المثل الذي ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم من أبلغ الأمثال فيما يتعلق بهذا الباب والذي يهمنا من هذا ما بدأت به كلامي فما الرجل وما من امرأة إلا وله على شريكه أشياء وأمور والزواج من المسائل التي يختلف فيها أهواء الناس وأذواقهم بل لو قيل لألف متزوج لو عاد الأمر إليك واستقبلت من أمرك ما استدبرت لكان ألف وما يفارقون زوجاتهم أو الزوجات يفارقون الأزواج ليحان الإنسان يكون له هوا ولا يسير سيرة الشرع فيخطئ في الاختيار ويحصل هناك فساد كبير فما هو حل المؤمن أن ينظر إلى الزوج على ضوء هذه الأحاديث أن ما يصيب المرأة من زوجها بلا وما يصيب المرأة من أحمائها بلاء وما يصيب الرجل من مرأته بلاء فإذا علمت المرأة أن الابتلاء كفارة وأن البلاء يكثر الله عز وجل بها الخطايا رضيت أما إذا لم يدر بخلد المرأة هذا في الغالب لا تطيق أذى الحمى ودائما يدخل الرجل على مراته فإذا هي تبكي إذا هي يعني تنفخ إذا هي مغيرة ليه أمك قالت أختك قالت عمتك قالت خالتك قالت لماذا لأنها تستقبل هذا الأذى بغير قلب يعي ولا ترى فيه أجرا ولا تكفرا للخطايا ولا ترى أن البلاء علامة على الدين فبالتالي ليس لها معين لكن إذا نظرت إلى هذه البلاءات وعلمت أنها ذات أخطاء كثيرة علمت أن هذا من رحمة الله بها وأن الله عز وجل يريد أن يطهرها بهذا الأذى الذي يجري على غير اختيارها فصبرت لكن كثير من البيوت يفسدها سوء التصرف مثل كثير من الرجال لا يفرقون بين البر وبين العدل البر لون والعدل لون آخر البر ما يفعله الرجل بأبيه وأمه مما لا يتعلق بالناس أما العدل أي خصومة بين الرجل وابنه أو بين الرجل أو بين الأبي والزوجة أمن الله عز وجل الأبناء بالعدل كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين فإذا اختلفت الزوجة والأم يحصل خلل من هذين البابين المرأة أولا لا تصبر على الابتلاء ولا ترى أن هذا أذى والأذى يكفر الخطايا فإذا جاء زوجها شكت إليه والزوج في الغالب لا يفرق بين العدل وبين البر فيضرب الزوج ويظن أنه بهذا يكون بارا لأمه ويخطئ المرأة وهو يعلم أنها غير مخطئة ويظن أن من البر ألا يقول لأمه أخطأتي أو لأبيه فإذا بالبيت أوشك عنا لانهدام بسبب ماذا؟ سوء السير على الشرع لا من المرأة ولا من الزوج فلو كانت المرأة تسير وفق دينها لصبرت وعلمت أن هذا من ابتلاء الله لها والابتلاء رحمة ومحبة فرضيت وأقرت وصبرت وقالت لنفسها كم من موبقة عظيمة وربما ذهب بها هذا الأذى حتى جاء في بعض الأحاديث الضعيفة لا يزال المليلة والصداع بالعبد المليلة الامراض والاذى بتاع الناس بالعبد حتى لا يبقى على العبد من الموبقات يظل الذنوب اللي هو في بعض الروايات حتى تكون ذنوبه كجبل احد فلا تزال به المليلة حتى يعود ولا ذنب له وهذا الحديث ضعيف لكن يسوق العلماء في الجملة كالشواهد والمتابعات في بيان عظمي البلاءات التي يبتلى به العبد فالمرأة إذا سبت أحيانا بعض الأمهات ليس عندهن دين تكون سبابة تؤذي بلسانها وبيدها وبأفعالها بل بعض الأحماء والحموات يضربنا ويكذبنا ويسرقنا ويسرقنا فقالهم كنت بسب مقزع لا تتحمله بغيبة بتشهير فلو قالت رب موبقة تدخل النار ذهب بها هذا السب لا استراحت لو علمت أن السلف كانوا يفرحون بالبلاء لا رضيت بهذا فرامت على ساق شرعية فهدأ البيت فيذا لم تفعل الزوج لو تعامل بما أوجبه الله عليه ربما هدأ البيت فالخطأ من الجانبين تنهدم به البيوت فالذي يوصي المرء نفسه به ووصي إخواني أن نعيد النظر إلى الحياة كلها على ضوء خمس كلمات في الحديث السابق نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أزأ فلو الإنسان تعامل مع كل هذه الأشياء على أنها كفارة لخطاياه ربما قلت مشاكل الناس أو انعدمت كم يصيب المرأة من الهم والحزن في اليوم والليلة من الناس وكم يصيب المرأة من الأذى كم يؤذى المرأة باللسان وباليد وكذلك كم يصيب المرأة من التعب حتى لو عمل عملا شاقل فتعب بدل كم مرة يصاب الإنسان بشوكة لو تعامل مع هذا لقرت قلوبنا لكن نحن نتعامل خاصة مع الأذى الذي يعقب الهم والحزن على خلاف هذا ممكن يدخل الرجل إلى امرأته فإذا بها قد حزمت حقائبها لماذا هي لن تنتظر في البيت لحظة لأن أمه وأخته وأخاه فبدلا من الصبر إذا بها تنهج نهجا آخر وهذا واقع في بني آدم لا تصبر على تحمل الأزاء فهي من النوع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جزع فله الجزع أذى من زوجها تجمع الحاجات والطلاق هذا الأذى الذي يصيب المرأة من زوجها كسب وضرب ونحو هذا ما على المرأة أن تفعل عليها أن تستقبل هذا أنه كفارة للخطايا وأنه ابتلاء على حسب دينها لسيما إذا كانت المرأة ممن لا يقيم لحدود الله وزنا نحن نعرف أن الرجل يكون عاقل الخطايا والمرأة تعلم إنه له علاقة بالنساء وإنه مثلا يقصر في الصلوات اشرب السجائر وأحيانا بعضهم اشرب المخدرات ثم المرأة تتزين له وتتجمل وتتطيب ولا تقيم وزنا لمعصية الله عز وجل لكنها تقيم وزنا لنفسها فلو سبها فهو الذنب الذي لا يغتفر لكن لو ترك صلاة الفجر جماعة في المسجد فوسم بوسف النفاق لا تفارق بل تضاحق وتلاعب والنبي يقول أثقال الصلاة على المنافقين فانظر كيف هذا المنافق حبيب الله. لكن لو سبها أو سب أباها فكانه خرج من الملة وانت عارفة دعاء البر والكلام لا كله إلا أمي وكله إلا أبي خطوط حمراء أما معاصر الله عز وجل ليس لها خطوط أصل ونحن أيها الإخوة إذ نقول ما نقول لا نقصد رجلا معينا ولا مرأة معينا لأن كثرة المشاكل في البيوت ممكن أتكلم في موضوع يكون حاصل في بيوت بعض الإخوة فيظن أنني أقصد أنا لا أقصد بكلامي معينا وإنما أقصد بكلامي تربية نفسي أولا ثم تربيتكم نتمنى أن نخرج مرات من الدروس بنتيجة عملية كم نسمع ثم لا نعمل والذين يسمعون ولا يعملون يهلكون في الغالب قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل لأقماع القول ويل للمصرين أقماع القول جمع قمع الذين يسمعون ولا يعملون تعرف القمع الذي يصب فيه البنزين مفتوح من أعلى ومن أسفل تصب فيه من أعلى ينزل من أسفله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يسمع ثم لا تنزل الموعظة إلى قلبه فيعمل كالقمع فهذا ويل له فإلى متى لنا هذا الويل المفروض دخلنا على الشهر وأنا والله كل يوم أتحامل على نفس ولو كان غير رمضان ربما ظللت في البيت إلى هذه المدة من الآلام اللي عندي من أثر الحادث الذي ابتلاني الله عز وجل به ولكن أنا قصر مما أسمعه من مشكلات الإخوة ومما يمر بالمرء في حياتي أن نعيد تربية أنفسنا على ضوء الشر بحيث إذا خرجنا من هذا الشهر فقل على الأقل المشكلة لا قلت تنعدم لكون قد توجهنا وجهة صحيح إذا كان بعض الأخوات اللواتي يحضرن لم يتزوجن يتعلموا قبل الزواج ويتأدبن بهذه الآداب والمتزوجة التي على خلق لتستكمل مسيرتها والرجل الذي على خلق ليستكمل وأما من ترك الخلق فإنه يتعلم ومن ترك الأدب يستفيد ونعيد مرة أخرى النظر إلى بيوتنا حتى نستكمل الحياة على الشر يبا داخل البيت على الشريعة وخارج البيت على الشريعة فنتمنى أن أصب هذا الكلام في آذان الرجال والنساء وفي قلوبكم وقلوبهم لتنصلح حياتنا بدل مما نعيشه فأغلب ما نصاب به نوع ابتلاء لكثرة المعاصي كثرة المعاصي فمن رحمة الله يبتلنا بما يكفر فلا نحن نتوقف عن المعاصي ولا نستقبل الدواء من الله عز وجل بحسن التداوي به فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعله في ميزان الحسنات وأن يتجاوز به عن السيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه